وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُوَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا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 ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فأصدق نأخذ هدنة من سلسلة التحذير المبين من صفات المنافقين والتي مضى منها حوالي سبع خطب ونعود إلى سلسلة قد بدأتها قديما وتوقفت عنها أيضا لبرهة وهي سلسلة الدفاع عن الصحابة والتي قد مرضنا فيها الدفاع عن القلفاء الثلاثة الأول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ونشرع في هذه الخطبة إن شاء الله في الدفاع عن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي قد كنا ذكرنا في الخضبة الأخيرة ما جرى بين ابن عباس رضي الله عنه والخوارج في الطعون التي طعنوا بها على علي الخليفة الراشد وأن عليا رضي الله عنه رغم الفضائل التي سنذكرها في هذه القضة له لم يسلم من طعون هؤلاء فكيف بمن ليس له هذه الفضائل من العلماء والأئمة الذين أتوا بعد الصحابة فأولى أن يطعن فيهم رغم أنهم ليس أفضل من هؤلاء الخلفاء والصحابة فهذه سنة ربانية ماضية أن الله عز وجل يجعل المجرمين والكافرين والمنافقين وأهل البدع بلاء أو ابتلاء لعباده الصالحين فأقوله عليهم أبي طالب وابنه عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم ابن عبد مناخ ابن قصي ابن كلاب ابن مرى ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القراشي رضي الله عنه فنسبه ونسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف إلى آخر النسبي نفسه لا. فأمه هي ابنة عم أبيه أبي طالب وأبوه أبو طالب مات على الكفر كم هو معلوم وأخف أهل النار عذابا لما قد قدمه من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والروافض يمكرون هذا يعني يثبتون الإسلام إلى أبي طالب ولا على الاسلام الذي هم عليه الذي وليس اسلاما وليسوا على الاسلام في رواقه فهو معهم وهم معه فيما يدعونهم من الاسلام وليس مسلمين وان فاطمه امه فقد اسلمت وحصن اسلامها نعم رضى الله و كما أخرج أحمد في فضائل الصحابة لسند حسن عن علي أنه قال تهلك في فئتان مفرط غال ومضغد قال يعني يشير إلى الروافض والخوارج فهو أهل السنة الذين حملوا منهج السلف الصالح هم على الوساطية في علي وفي غيره ويعرفون قدر علي رضي الله أكثر من الروافض وبلا شك أكثر من خوارج فالروافض لم يعطوا علي رضي الله حقهم بل إن بعض مروياتهم يلزم منها الذنب لعليه والطعن فعليه بل إن بعض الفئات منهم يكفرون عليا كما ثبت هذا عن بعض طوائفهم لأنهم يعتبرون أن عليا رضي الله عنه قد فرط في طلب حقه في الخلافة فنحن لما لما نحذر نحذر من الروافض يظن السفهاء لما أن تحذيرنا منهم يعني أننا ننكر عليهم أنهم يحبون علي وآل البيت. هذا من جهلهم من العظيم جهلهم فأهل الحديث والأخرى أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أكثر الناس حبا لعلي رضي الله عنه والآل عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه قد اشتهر بكنيتين أبي الحسن وأبي طراب فأما كنيته أبو طراب فقد روى البخاري رحم الله سببها فيما أخرجه من حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى بيت فاطمة فسأل عن علي فقالت فاطمة قد حدث بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فذهب فرآه في المسجد فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سقط رداؤه عن شقه ومس جسده التراب فضرب رسول الله صلى الله عليه وقال هم ابا تراب هم ابا تراب وكان علي يحب هذه الكنيه حبا جمنا اه يعني حب ان ينادى ان ينادى بها ان يقال ان يقال له يا ابا تراب وتختلف اهل العلم سيما كان اسلامهم اولا من الرجال ابو بكر ام علي ف ذهبت طائفه الى ان أبا بكر رجلا واول الرجال اسلاما واحتج بنحو حديث عمر بن عبسه رضي الله به مسلم في قصة إسلامه أنه, أنه لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم من معك فقال معي حر وعبد يشير إلى أبي بكر وإلى بلاد فلم ينفقر علي وأيضا جاء في الصحيح أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر أي في أولي الإسلام فأيضا لم يشر إلى علي ولكن طائفة من التابعين قد قالوا إن أولى أو أول الرجال إسلام هو عليك ولا خلافة بين أهل العلم أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة زوجه رضي الله عنه يأول الناس إسلاما على الإطلاق ويأول نساء إسلاما نسبة للنساء ولكنهم اختلفوا في من كان بعد خديجة والذي يترجع أن علي بن أبي طالب نعم قد يكون أسلم قبل أبي بكر ولكنه كان صديا صغيرا لم يتجاوز التسع سنوات ولذلك لم يذكر في من ذكروا أولى الرجال إسلاما لأنه كان في ذاك الوقت لم يكن رجلا لم يبلغ القلم وقال وهناك من فرق بين علي وأبو بكر في أن أبو بكر أول من أظهر إسلامه بخلاف علي علي كان قد أسلم ولكنه أصر إسلامه فممن ذكر هذا محمد بن كعب وهناك أثر يعني أخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل ابن إياس ابن عفيف ابن عفيف الكندي عن أبي عن جده عفيف عفيف الكندي أنه قال كنت في الجاهلية قد صافرت للحج فرأيت العباسة ابن عبد المطالب وكان تاجرا فلما نالت أو لا فلما قاربت الشمس إلى الزوال وكادت أن تميل رأيت شابا خرج من خباء أي عند الكعبة فقام فصلى ثم رأيت مرأة خرجت بعده فقامت خلفه ثم رأيت غلاما لم يبلغ الحلم خرج فصل معهما فسألت العباس من هذا ومن هؤلاء فقال العباس أما الشاب هو هو ابن أخي محمد محمد بن عبد الله اما المراه فهي خديجه زوجه واما الغلام فهو ابنه اخيه علي ف فقلت ما هذا الذي يصنع فقال العباس يصلي وهو يزعم انه نبي وانه ستفتح لكم نوز قصرا وقيصر فقال فكان نعم عفيف وكان قد اسلم بعد ذلك وحصن اسلامه لكن تاخر في الاسلام لو كان الله رزقني اسلاما لكنت ثالثاً مع علي بن أبي طالب وخديجة هذا الأثر رواه كما ذكرت إسماعيل بن أبي إسماعيل بن عفيف النبي عن جده وقد ذكر إسماعيل بن حبان في الثقاة وذكره من حاتم الجرح والتعديل وقال يعد في المدنيين ولم يذكروا في جرح ولكن البخارية ذكره في التاريخ الكبير وقال لا يصفه حديثه كان يشير لهذا الحديث ولا يعرف له إلا هذا الحديث فإن يعني صح هذا فقد يضاف إلى الأدلة على أن علي كان أول الناس إسلاما بعد خديجة و فسرع هذا أو ذات فإنه لا خلاف أن أبا بكر أول الرجال من ناحية البلوغ إسلاما فعليه حتى لو كان صابق إسلامه فإنما أسلم هو صدي لم يبلغ وإنما يصحه إسلامه لما يبلغ لما يبلغ ويصير مكلفا نعم <تصفيق> وفضائل علي كثيرة يصعب أن نحصرها في خطة واحدة ولكن نذكر ما تيسر هذه الخطة فمن أعظم فضائل علي ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث مصعد ابن سعد عن أبيه سعد النبي وقاص رضي الله عنهما أنه خال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوه فاستخلف علي فقال علي أتخلفني في النساء والصديان فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدين بي هذا الحديث كما قال القاضي عياد من تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعليه وأنه صلى الله عليه وسلم وصله بها ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيرهم وزاب بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم في, في طلب حقه بزعمه وكما قال هؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظر وقال القادي ولا شك في كفر من قال بهذا لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام ثم قال وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم بل فيه إثبات فضيلة لعليه نعم ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله وليس فيه دلالة باستخلافه بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا العلي فيما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة من أحو أربعين سنة أعلم عند أهل الأخبار والقصص وإنما استخلافه حين ذاهبا لميطات ربه للمنهجة والله أعلم يعني أن استخلافا أو أن قولا أن أبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارور بن موسى أي فيما صنعه موسى مع هاروم في حياته في حياة موسى أنه جعله خليفة له في حياته ولكن هل قال أحد من, من, من أهل العلم أن هذا يعد استخلافا من موسى لهاروم بعد موت موسى ما قال هذا أحد فهو لا يتبعون إيش أهواءهم بغير هدى من الله لا. فاستخلافه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إنما كان في غزوة تبوك فقط وما قال إني أستخلفك بعد موتي أو إني أستخلفك في كل شؤون المسلمين إما استخلفه في واقعة ما فقط في تبوك فقط وكان هذا في حياتي نعم كما صنع موسى مع هارون في استخلافه له لما ذهب لمناجاة ربه فقط ولم يستخلف على الإطلاق آه. وأخرج البخاري المسلم أيضا من حديث ساهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان هذا في غزوة خيضر أيضا لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبات الناس يذوكون أيهم يعطى هذه الراية فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى هذه الراية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثوا إلي عليا فلما سأل عنه قيل يا رسول الله ويشتكي عينه ف فقال أرسلوا إليه فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمد يعني في عينيه رمد فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودع له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية أمره أن يذهب لقتال المشركين فقال له علي أقاتلهم حتى يكون مثلنا أي حتى يدخلوا في الإسلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كن على على رسلك ثم دعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم فوالله لان ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ف هذه فضيله بلا شك مما اختص به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه أو له بأنه يحب الله ورسوله وأن الله عز وجل يحبه وأنه يحبه كذلك هذه فضيلة عظيمة بلا شك لعلي رضي الله عنه وهذا حديث حديث سهل لم يذكر فيه من الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للإحضار عليه وقد جاء تعين هذا في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أيضا أن سلمة صرح أنه هو الذي أرسله الرسول إلى علي فقال سلمة أرسلني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وأرمد فقال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فضرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب وهو اليهودي مرتجزا قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت فالهب فرد علي علي قائلا أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليث الغابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيلة أستندر فضرب علي رأس مرحب أي اليهودي فقتله ففتح الله على يديه وهذا كان في خيضر ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعتبر هذه الفضيلة من الفضائل التي اختص بها علي وكان يتمنى ويرجو أن تكون له فأخرج الإمام أحمد في فضاء للصحابة مسالة من صحيح من تاريخ سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لقد أوتي عليون أبي طالب ثلاثا لأن أكون أوتيتها أحب إلي من إعطائي حمر النعم من أعطاء حموري النعم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والراية يوم خيبر وقال وقال الراوي والثالثة نسيها سهيل أي سولي الأبي صالح وأخرج أيضا الإمام أحمد في فضاء للصحابة والنسائي في خصائص علي بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن الضريدة رضي الله عنهم قال غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت علي فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة وقال ألست أولى المؤمنين بأنفسهم أو من قلت بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي المولاه وهذا حديثه أيضا أخرجه أحمد أحمد في هذا المتن في فضاء للصحابة بسنة صحيح عن زاذان أبي عمر قال سمات علي هو في الرحبة ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غذير خم تقرأ على الوجهين خم وخم بالفتح والضم يوم غذير خم ويقول ما قال فقام. ثلاثة, ثلاثة عشر رجلا فشهدوا ونمسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غديركم يقول من كنت مولاه فعليم مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عداه طبعا هذه الفضيلة لمن وله حقا هذه لا تنفض للرافض لأنهم لا يولون علي حقا لما يدعون ولياتهم لكن هذه الدعوة لا تسلم لهم آه. هذه الفضيلة وهذا الدعاء لأهل السنة الذي نوالوا علي الحق الموالاة آه. ومن روافد يستحقون الشق الآخر وعادي من عاداه لأنهم ألد العاداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آه. هذا الحديث له شواهد كثيرة قد جمع أغلبها الآجري في كتابه الشريعة في باب مفرد في قوله من كان من كنت مولاه فعلي المولاه وقال ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة هذا الحديث غريب صحيح وقد روى حديث غدير خم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مئة نفس وفيهم العشرة العشر المبشرون هو حديث ثابت لا أعرف له علة ففرد علي بهذه القضيلة لم يشركه فيها أحد وقال أبو نعيم في تثبيت الإمامة هذه فضيلة بينة لعلي النبي طالب ومعناه في الحديث من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي المؤمنون مواليه دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والولي والموالي في كلام العرب واحد والدليل عليه قوله, قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فهذا الحديث كان بلغ مبلغ التواطر من ناحية الثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج مسلم أيضا من حديث علي أنه كان يقول الذي فلق الحبة وبرأ النس أن النسمة إنه لعهد لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبوني إلا مؤمن ولا يبغذني إلا منافق آه. لا يحبوني إلا مؤمن ولا يبغذني إلا منافق آه. وهذا فيه بلا شك يعني فنقص وذم واضح من الخوارج لأنهم أبغضوا عليا وفيه دليل على أن الخوارج الأوائل الذين أبغضوا عليا وقاتلوه فيهم نفاق فيه ولذلك كان إذن أبي ليلى يقول لما ذكر عنده قول الناس في علي فقال, فقال ابن أبي ليلى قد جالسناه وحادثناه وواكلناه وشاربناه وقمنا له على الأعمال فما سمعته يقول شيئا مما تقولون أي مما يقول هؤلاء الخوارج ومن جرى مجراه أولا يكفيهم أن يقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنوه وسهد بيعة الردوان وسهد بدرا أي كفى بهدي فضائل لعليه مزيد. الله بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اتبع ذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فعليه بن أبي طالب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو وابن عميه وزوج ابنته وهو رابع الخلفاء على ما استقر عليه قوله على ما هو أجمع عليه أهل السنة وأما بالنسبة لتفضيله هو الرابع في التفضيل على ما استقر عليه أمر أهل السنة حيث حدث خلاف قديم في تفضيل عثمان عليه وفي تفضيله على عثمان ولكن الأمر استقر على أن عثمان أفضل على أن عثمان أفضل منه نعم أما الخلافة فلا خلافة بين أهل الحديث في أن علي رابع الخلافاء ولا ولا قال ولم يقل أحد منهم بأنه كان يستحق الخلافة دون عثمان نعم بل أجمع الصحابة على عثمان رضي الله عنه قد أخرج الإمام أحمد في فضاء للصحابة مسند الحسن عن شهر بن حوشب أنه قال سمعت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وين جاء نعي الحسين وأن أهل العراق قتلوه فقالت قتلوه قتلهم الله وأذلوه أذلهم الله فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة هدية ببرمة فقد صنعت له فيها عصيدة فوضعتها بين يديه فقال فقال لها أين ابن عمك قالت وفي البيت فقال ذهبي وأتي وأتيني ببنيه أو ببنيه فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد وعلي يمشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره وجلس علي على يمينه وجلست فاطمة على يساره فقالت أم سلمة فاجتبذ كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة فلفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل إلى فوق فقال اللهم أهل بيتي أذب عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي أذب عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا وكرارها ثلاثا فقلك يا رسول الله ألست من أهلك لأم سلم قال بلى فادخلي في الكساء فأدخلها مع علي وفاطمة والحسن والحسين في الكساء قال فدخلت في الكسائي بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة فهذه فضيلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم هذا الدعاء واللهم أهل بيتي أنذب عنهم الرجس أنهم طاهرهم تطهيرا وفي بيان أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلنا في أهل بيته أيضا لأنه صلى الله عليه قد أقر أم سلم على سؤالها ألست من أهل بيتك فأقرها على أنها من أهل بيته وأمرها أن تدخل في الكساء وعلى من فضائل علي أيضا بها نختم الخببة اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاه إلى اليمن فقال له علي أنك بعثتني إلى قولهم أسن مني كان بعثاه الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا لهم فقال علي كيف أقضي بينهم هم أسن مني أكبر مني فقال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك هذا يبين أن علي رجلانه كان ممن هدى الله قلبه بل إن علي من أهل الجنة كما أثبت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له في حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف الذي الذين أخرجهما الإمام أحمد في مسنده بأثنيت صحيحة وذكر فيهما العشرة المبشرون بالجنة ومنهم علي أن الرسول قال علي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم with mm -hmm. you.